ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ربنا ا ل ل تتنزل ه ثم استقاموا ع ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا ولا وأبشروا بالجنة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 هؤلاء أ ط ا ع و ا الله ف أ ك ر م ه م بدار كرامته و أ و ل ئ ك عصوا الله فعذبهم بناره نعوذ بالله من النار للذين يتابعون ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات والذين يلعبون الورق طول الليل وفوتوا على أ ن ف س ه م خيرات ك ث ي ر ة ماذا نقول لهم أ ح س ن الله عزاءكم الى الله نشكو ق س و ة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب ه قالوا يا رسول الله تلك منازل ا ل أ ن ب ي ا ء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آ م ن و ا بالله وصدقوا المرسلين رجل كبير جاء إ ل ى أ ح د أ ئ م ة المساجد فقال علمني علمني قال كيف ع ل م ك ت ق ر أ قال لا قال تكتب قال لا شلون ع ل م ك ق ا علمني أ ن ا ج ي تطلب العلم عندك الله أ ك ب ر لا إ ل ه الا الله أ و ل ز م ر ة يدخلون ا ل ج ن ة على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدع و قال الكريم جل جلاله وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفرة, لهم مغفره واجر عظيم الطبيب كان م ن ح ر ف فهداه الله بسبب هذه الكلمه يسر إ د ا ر ة مساجد م ح ا ف ظ ة الجهراء أ ن يقدموا لكم أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة ل ف ض ي ل ة الشيخ عبدالله حماد الرسل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن سيدنا و إ م ا م ن ا وقدوتنا محمد بن عبد الله أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وعلى من تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فيا أ ي ه ا الاخوه في الله ويا ايتها ا ل أ خ و ا ت في الله حياكم الله في بيت من بيوت الله أ س أ ل الله الكريم رب العرش العظيم أ ن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما و أ ن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين إ خ و ا ن ي في الله و أ خ و ا ت ي في الله هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة التي نجلس فيها هذا المجلس الذي ن س أ ل الله جلت قدرته أ ن يجعله مجلسا مباركا وكما ذكرنا في الليالي ا ل م ا ض ي ة ليله عن ا ل ر ح ل ة إ ل ى الدار ا ل آ خ ر ة وليله تحدثنا عنها عن ا ل ل ح ظ ة ا ل أ خ ي ر ة وهذه ا ل ل ي ل ة تكون عن س ل ع ة الله و أ ي ه ا ا ل أ خ و ة في الله حتى نجمع بين المواضيع ا ل ث ل ا ث ة نتذاكر ما مر باختصار حتى نذكر أ ي ض ا الموضوع الذي نحن بصدده هذه ا ل ل ي ل ة وهو س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة إ خ و ا ن في الله علينا أ ي ض ا أ ن نعرف ق ي م ة هذه الدنيا إ ذ ا اردنا ان نعرف س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة نعرف ق ي م ة هذه الدنيا نعرف قدر هذه الدنيا و أ ن ه ا دار ممر ودار عبور و أ ن ه ا دار ز ا ئ ل ة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أ ن ا في الدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت ظل ش ج ر ة ثم قال وتركها أ و كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول صلوات ربي وسلامه عليه اللهم لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة فيا ا م ة محمد صلى الله عليه وسلم اعرفوا قدر هذه الدنيا يروى في الحديث ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ب ع و ل ة ما سقى كافرا منها ش ر ب ة ماء أ و كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن علينا أ ن نعرف قدر هذه الدنيا حتى لا تشغلنا عن التشمير عن ساعد الجد والاجتهاد إ ل ى تلك الدار التي أ ع د ه ا الله ل ل أ ب ر ا ر ن س أ ل الله جلت ق د ر ت أ ن يجعلنا من أ ه ل ه ا تلك الدار التي ندب إ ل ي ه ا الكريم فقال جل جلاله وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن وجنة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين لكن تلك ا ل ج ن ة أ م ا م ه ا عقبات يا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم عقبات أ و ل ا هذا الموت الذي سوف ننتقل به من هذه الدار ننتقل من عالم القصور والدور والفلل إ ل ى عالم القبور نمكث فيها ما شاء الله وهي أ و ل منازل ا ل آ خ ر ة كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ م ا أ ن تكن و ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة أ و ح ف ر ة من حفر النيران هذا الموت وصفه بعضهم فقال رحمه الله والموت ما منه ملاذ ومهرب م ت ى ح الطذى عن نعشه ذاك يركب نشاهد ذا عين اليقين حقيقه عليه مضى طفل وكهل واشيب ولكن على الران القلوب كاننا بما قد علمناه يقينا نكذب نؤمل امالا ونرجو نتاجها و ع ل الردى مما نرجيه أ ق ر ب ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أ ن ن ا نموت و تخرب ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أ ن ن ا نموت وتقرب ونسعى لجمع المال حلا وماثما وبالرغم يحويه البعيد و ق ر ب ونسعى لجمع المال حلا وماثما وبالرغم يحويه البعيد واقرب نحاسب عنه داخلا ثم خارجا وفيما صرفناه ومن أ ي ن يكسب بالله عليك بالله عليك قف مع هذه النقاط اخي بالله هذا المال ا ل آ ن الذي نجمعه حثيثا ليلا ونهارا والبعض من الناس لا يبالي بجمع هذا المال أ م ن الحلال أ م من الحرام لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم أ خ ي في الله تذكر أ ن هذا المال الذي سوف تجمعه سوف والله تتركه خلف ظهرك ف إ ن كان حلالا ً فسوف تحاسب عنه حسابا و أ م ا إ ن كان والعياذ بالله من الحرام ف إ ن ه زاد زاد لمن جمعه إ ل ى جهنم والعياذ بالله أ ي م ا لحم نبت على سحت فالنار أ و ل ى به فيقول رحمه الله ونسعى لجمع المال حلا وماثما وبالرغم يحويه البعيد واقرب ه نحاسب عنه داخلا ثم خارجا وفيما صرفناه ومن أ ي ن يكسب ويسعد فيه وارث متعفف تقي ويشقي فيه آ خ ر يلعب و أ و ل ما تبدو ن د ا م ة مجرم إ ذ ا اشتد فيه الكرب والروح تجذب ويشفق من وضع الكتاب ويمتني لو أ ر د للدنيا وهيهات مطلب ويشهد منا كل عضو بفعله وليس على الجبار يخفى المغيب إ ذ ا قيل أ ن ت م قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب وماذا كسبتم في شباب و ص ح ة وفي عمر أ ن ف ا س ك م ف ي تحسب فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به والامر إ ن ذاك اصعب إ ل ى الله نشكو قسوه في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب ولله كم غاد حبيب ورائح نشيعه للقبر والدمع يسكب أ خ أ و حميم أ و تقي مبذب يواصل في نصح العباد ويداب نهيل عليه الترب حتى ك أ ن ه عدو وفي ا ل أ ح ش ا ء نار تلغب وما الحال إ ل ا مثل ما قال من مضى و ب ا ل ج م ل ة ا ل أ م ث ا ل للناس تضرب لكل اجتماع من خليلين فرقه ولو بينهم قد طوب عيش ومشرب لكل ومن ب ع د ذ ا حشر ونشر وموقف ويوم به يكسى المذله مذنب اذا فر كل من أ ب ي ه و أ م ه كذا ا ل أ م لم تنظر اليه ولا ا ل أ ب وكم ظالم يدمى من العظ كفه مقالته يا ويلتى اين اذهب اذا اقتسموا اعماله غرماءه وقيل له هذا بما كنت تكسب وصك له صك إ ل ى النار بعدما يحمل من اوزارهم ويعذب ُ وكم قائل واحسره ليت اننا نرد الى الدنيا ننيب ونرهب وكم قائل فحثوا مطايا الارتحال وشمروا الى الله والدار التي ليس تخرب اخي في الله شمر إ ل ى ط ا ع ة الله عز وجل ما دمت في زمن ا ل إ م ك ا ن لا إ ل ه إ ل ا الله فكم والله من إ ن س ا ن يا اخواني سوف يتمنى أ ن يرد إ ل ى الدنيا فيعمل وهيهات هيهات ثم بعد القبور يا اخواني ماذا بعد القبور يا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم بعد القبور النشور يقول الرب جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وبحمده و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ة لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ة إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ويقول جل وعلا ليجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب وقال جل وعلا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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أ ي ن هم يجمعهم المولى جل جلاله على أ ر ض القيامه يقول بعض الوعاظ رحمه الله إ ن ه م على أ ر ض ا ل ق ي ا م ة قد اشتد الزحام وطال القيام واشتد الكرب و ت أ ز م الموقف واشتد الظما وبكت ل ع ي و ن وبكت العيون, وبكت العيون وتفتتت ا ل أ ك ب ا د و أ خ ر س ت ا ل أ ل س ن واضطربت ا ل أ ح ش ا ء فيا عباد الله تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أ ح د إ ل ا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أ ي م ن منه فلا يرى إ ل ا ما قدم وينظر أ ش أ م منه فلا يرى إ ل ا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إ ل ا النار س ل ق ا ء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره عباد الله اعلموا أ ن ك م ستعرضون على م ح ك م ة قاضيها الله شعارها العدل ومحاميها العمل و م و ل ف و ه ا ا ل م ل ا ئ ك ة وجنودها ا ل ز ب ا ن ي ة وساحتها ا ل ق ي ا م ة إ ن ه ا م ح ك م ة عدل حسابها بالخردله و ا ل ذ ر ة حكمها مشمول بالنصب والتطبيق م ح ك م ة عدل ليس فيها ضمانه ولا ك ف ا ل ة ولا م ر ا و غ ة ولا ت أ ج ي ل ولا تغيير ولا تبديل م ح ك م ة عدل قاضيها الله لا تقبل ا ل ر ش و ة ولا التزوير شهودها الجوارح و ا ل أ ع ض ا ء والجنود قال الرب جل وعلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول سبحانه وبحمده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا إ خ و ا ن ي في الله من أ ي ن يكون المفترق في ذلك اليوم بعد تلك ا ل م ح ك م ة التي حاكمها الله جل وعلا ا ل ن ت ي ج ة يا إ خ و ا ن ي في ذلك اليوم يقول الرب جل وعلا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 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين ا ل ج ن ة والنار ا ل ج ن ة والنار يا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن يخطئ بعض الناس ويقول انتقل إ ل ى مثواه ا ل أ خ ي ر وليس القبر بالمثوى ا ل أ خ ي ر لا بل المثوى ا ل أ خ ي ر إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار لا إ ل ه إ ل ا الله إ خ و ا ن ي في الله ن أ خ ذ ن ب ذ ة ي س ي ر ة عن النار قبل أ ن ن أ خ ذ س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة ل أ ن ه ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يكون بين الرجى والخوف في حال ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة يرجح حال الخوف خوف من الله سبحانه وتعالى يخاف من عقاب الله يخاف من عذاب الله يخاف من سطوه الله يخاف من سخط الله وفي حال المرض وفي حال المرض وعند نزول الموت يرجح حال الرجاء ويحسن ظنه بالله جل جلاله هذه جهنم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يؤتى بجهنم تقاذ بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعون أ ل ف ملك يجرونها ت ص و ر أ خ ي في الله إ ذ ا اتي بها على أ ر ض ا ل ق ي ا م ة تقاذ بسبعين الف زمام مع كل زمام, سبعون الف زرس مع كل زمام س ب ع و ن أ ل ف ملك يجرونها وهي تزبد وترغي وتصرخ وتصيح لماذا غضب لغضب الجبار جل جلاله يوم نقول لجهنم وتقول هل ا م ت ل أ ت و ت ق و ل ه ل من مزيد جهنم إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين, مقرنين دعوا هنالك ث ب و ر ا نعوذ بالله من نار جهنم أ خ ي في الله يقال لهم وهم يساقون إ ل ى نار جهنم نعوذ بالله من نار جهنم بالله قيل د خ ل و ا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فباسم ث و ى المتكبرين فهم في نار جهنم كما قال الجبار جل جلاله الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم و ا ل ج ن و د ولهم مقامع من حديد من ظلم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وما ربك بظلام للعبد والله ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى لكنهم لما عصوا, الرسول ولم يمتثل لما عصوا الله ورسوله ولم يمتثلوا اوامر الله ولا أ و ا م ر رسوله صلى الله عليه وسلم سجنهم في ذلك السجن المؤبد نعوذ بالله من نار جهنم ثم هم في النار كما أ خ ب ر الله جل وعلا ن ص ل ي ه م نارا كلما ن ض ج ا ل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً, غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعوذ بالله من النار وهم يصرخون ويصيحون يبكون لو أ ج ر ي ت السفن بدموعهم لجرت من طول البكا ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة لماذا ل أ ن ه م عصوا الله وعصوا رسوله عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم فيا من تلبس بالمعاصي و ا ل س ي ئ ة تب إ ل ى الله عز وجل تب ما دمت في زمن ا ل إ م ك ا ن بادر إ ل ى ا ل ت و ب ة النصوح تب إ ل ى الله جل وعلا و أ ب ش ر ف إ ن الله جل وعلا وعد من تاب وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده يقول الرب جل وعلا وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنات تجري, تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أ ت و ا به متشابها واتوا به متشابها ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون ويقول جل وعلا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم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 ولا يظلمون نقيرا وقال الكريم جل جلاله وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفرة, لهم مغفره واجر عظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال صلى الله عليه وسلم اقراوا أ ذلك إ ن شئتم في كتاب الله يقول الرب جل وعلا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وماذا كانوا يعملون ارجع إ ل ى أ و ل ا ل آ ي ة ا ق ر أ أ و ل ا ل آ ي ة يقول الرب جل جلاله تتجافىء جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن يدعون, يدعون ربهم خوفا وطمعا جنوبهم عن المضاجع اخواني جنوبهم المضاجع عن إ في الله مع ا ل أ س ف الشديد أ ن هذا فقد إ ل ا ممن رحم الله جل وعلا أ ت د ر و ن ما هو قيام الليل الذي مدح الله أ ه ل ه فقال جل جلاله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله أ ك ب ر أ ي ن هم اين هم يا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم أ ي ن هم من أ ح و ا ل ن ا إ ل ا من رحم الله جل وعلا ولقد ابتليت الامه بهذا المرض الخطير الا وهو السهر طول الليل هذا السهر الذي يفوت على المسلم الخيرات ا ل ك ث ي ر ة يروى أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل في الحديث الصحيح قال إ ن في الليل س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم يسال أ ل ل ل لا ه يوافقها ي عبدٍ مؤمن س أ الله إ ل ا أ ع ط ا ه الله من خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ماذا نقول للذين يتابعون ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات والذين يلعبون الورق طول الليل وفوتوا على أ ن ف س ه م خيرات ك ث ي ر ة ماذا نقول لهم أحسن الله احسن ل ل ه عزائكم أ الله عزاءكم حيث خالفتم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فوكتم على أ ن ف س ك م خيرا كثيرا ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها ما هي ص ل ا ة العشاء إ ذ ا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها فما بالكم بمن يتابع المسلسلات و ا ل أ ف ل ا م واللعب ا ل ف ا ر غ ة التي أ د خ ل ه ا علينا أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م و أ ع د ا ء المسلمين وصدت الكثير عن ط ا ع ة الله إ ل ا من رحم الله سبحانه وبحمده اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينك اخواني في الله ترى هذه ا ل م ص ي ب ة في الدين ترى هذه المصيبة والكسر الذي لا يجبر ُ اذا اصيب ا ل إ ن س ا ن في دينه ن س أ ل الله العفو والعافيه اما الدنيا ف إ ن الدنيا تذهب و ت أ ت ي لكن الدنيا يعني ا ل أ م و ا ل ا ل أ م و ا ل تذهب و ت أ ت ي لكن الدين إ ذ ا خسره ا ل إ ن س ا ن كيف حاله يا أ خ و ا ن ي إ ذ ا خ ا ن ف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم طول الليل صار يا أ م ة محمد إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ ي ن نحن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا ب ق ثلث الليل ا ل أ خ ي ر ينزل ربنا جل جلاله إ ل ى السماء الدنيا لا اله إ ل ا الله ينزل ربنا جل وعلا إ ل ى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فيقول من ي س أ ل ن ي ف أ ج ي ب ه من يستغفرني ف أ غ ف ر له من ي س أ ل ن ي ف أ ع ط ي ه أ و كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ف ي أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أ ن نجدد من حال إ ل ى حال نغير هذا النظام الذي, اخترناه الذي اخترعناه قريبا نغير هذا النظام الذي فرطنا فيه كثيرا و أ ض ع ن ا فيه كثيرا إ ن ه نظام السهر الطويل أ س أ ل الله أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا إ ن ه على كل شيء قدير من يرد ملك الجنان من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظ ل م ة الليل إ ل ى نور ا ل ق ر آ ن وليصل صوما بصوم إ ن هذا العيش فاني انما العيش في جوار الله في دار الاماني, يسأل الله من فضلك في دار الأماني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع أ خ ي في الله إ ن ه ا س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن الله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 فيقول أ ن ا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك قالوا يا رب و أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك فيقول أ ح ل عليكم رضواني فلا أ ص خ ط عليكم بعده أ ب د ا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر أ ه ل ا ل ج ن ة يقول الرب جل وعلا احل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا و أ ه ل النار يقال لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون لا اله إ ل ا الله هؤلاء اطاعوا الله ف أ ك ر م ه م بدار كرامته واولئك عصوا الله فعذبهم بناره نعوذ بالله من النار ويصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الوجوه التي أ ع د الله لهم تلك ا ل س ل ع ة ا ل غ ا ل ي ة فيقول صلى الله عليه وسلم أ و ل ز م ر ة أول زمرة يدخلون ا ل ج ن ة على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدع ثم الذين يلونهم على ش د كوكب دري في السماء ثم هم في ا ل ج ن ة يقول صلى الله عليه وسلم لا يبولون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 في تلك المنازل فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في ا ل أ ف ق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله رسول ت ل ك منازل ا ل أ ن ب ي ا ء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي ن ف س بيده رجال آ م ن و ا بالله وصدقوا المرسلين إ ن ه ا ا ل ج ن ة س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة يقول الرب جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ل و ا ت ا أ ث ن ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فباي الاء ربكما تكذبان ت ك ئ ي ن على فرش بطائنها, بطائنها من ا س ت ب ر ق و ج ن الجنتين دان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 الجزاء من أ ح س ن العمل في الدنيا و أ ق ب ل على ط ا ع ة الله جل جلاله و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن يجزيه الله هذا الجزاء ن س أ ل الله من فضله ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان أ خ ي في الله وحتى تعلم قدر الدنيا و أ ن ه ا لا تزن عند الله جناح ب ع و ض ة اسمع إ ل ى هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لقاب قوس, لقاب قوس في ا ل ج ن ة خير مما تطلع عليه الشمس أ و تغرب متفق عليه قاب قوس اخوان مقدر مقدار متر أ و متر ونصف في ا ل ج ن ة خير مما طلعت عليه الشمس في الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله وعلى أ ي شيء تطلع الشمس يا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم لكن من عرف هذا عرفه, صل عرفه محمد صلى الله عليه وسلم يوم إ ن قال لان أ أ ق و ل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر أ ح ب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس لا إ ل ه إ ل ا الله ومع ا ل أ س ف الشديد يا أ خ و ا ن ي كم قلناه من يوم كم قلنا أ ر ب ع الكلمات هذه سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر يروى أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إ ب ر ا ه ي م ل ي ل ة أ س ر ي به فقال أ ق ر ئ امتك مني السلام و أ خ ب ر ه م أ ن ا ل ج ن ة قيعان و أ ن ه ا ع ذ ب ة الماء ط ي ب ة ا ل ت ر ب ة وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله إ خ و ا ن ي في الله نريد ان نفصل قليلا بهذه ا ل ح ا د ث ة التي حصلت لرجل كبير في السن يا اخواني انظروا كيف فوائد ذكر الله عز وجل رجل كبير جاء إ ل ى أ ح د أ ئ م ة المساجد فقال علمني علمني قال كيف علمت ت ق ر أ قال لا قال تكتب قال شلون علمك قال علمني أ ن ا ج ي تطلب العلم ع ن د ك الله اكبر لا اله الا الله قال ما دام لا ت ق ر أ ولا تكتب اسمع اخي في الله خذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمد ه سبحان الله العظيم أ خ ذ ه ا هذا الرجل الكبير السن وجعل يلهج بها في ا ل أ س و ا ق وفي المساجد وفي المجالس من قابله قال يا فلان اسمع كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إ ل ى ا ل ر ح م ة سبحان الله و ب ح م د سبحان الله العظيم هذا الرجل الكبير أ ص ي ب ب إ غ م ا ء وادخل أ د خ ل ل م س ت ش ف ى أ المستشفى ولما ح ا ا وقت ا ل و ف ا ة و إ ذ ا الطبيب على ر أ س ه ي أ خ ذ منه المغذيات ا و إ ذ ا هو يفتح ع ل ي ه عند آ خ ر ل ح ظ ة يقول اسمع خ ط ب الطبيب اسمع كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مات مات هذا الرجل الكبير لكن ما الذي حصل من جراء هذه الكلمات الطبيب كان منحرف فهداه الله بسبب هذه الكلمات لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر ن س أ ل الله حسن الختام فيا أ م ة محمد صلى الله عليه و سلم أ ح و ا ل ن ا ي ر ت ا لها ا ل آ ن المجالس نجلس يا اخواني س ا ع ة ونصف ساعتين ثلاث ساعات المناسبات ما تسمع لنا ضحك أ و ن ك ت ة أ و ك ذ ب ة زرقه أ و ك ذ ب ة بيضه انا لله و إ ن ا إ ل ي ه ر ا ج ع يا أ خ ي في الله أ م اما ذكرت أ تذكر قول الله جل وعلا والله إ ن ه من المؤسف أ ن ن ا نجلس هذه المجالس حتى اناس نحسبهم ا ل ل ه حسيب ه ما تسمع من يقول لا إ ل ه إ ل ا الله أ و سبحان الله أ و يصلي على رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحسبون له في المجلس مائه مره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم الله له من وسلم ما تقدم من وما تأخر بل والله أقسم كما ذنبه هذا؟ الله الله عليه الله له الذي والله البخاري رسول غفر تأخر صلى بل صحيح في أ ق س م بالله يقول والله إ ن ي أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه في اليوم أ ك ث ر من سبعين م ر ة فيا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أ ن نكثر من ذكر الله نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المنافق يذكر الله ويتصدق ويصلي ولذلك ج م ه الله في ا ل ق ر آ ن قال عن المنافق واذا قاموا الى الصلاه قاموا تسالا وقال عنهم ولا يذكرون الله الا قليلا وقال عنهم ولا ينفقون الا وهم كارهون شك يصلي ويذكر الله ويتصدق لكن هذه أ ح و ا ل ن ا س أ ل الله ا ل ع ف و و ا ل ع ا ف ي ة ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله من ذكر عن ذكر الله لذكر الله مائه فائده يقول ومن هذه الفوائد قال أ ن الذي يكثر من ذكر الله أ ن ه يتخلص من ص ف ة المنافقين الذين لا يذكرون الله إ ل ا قليلا ف ي و م ة محمد صلى الله عليه وسلم أ ق و ل إ ذ ا جلسنا في المجالس فلنغفل ا عن قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد إ ذ ن عليك أ ن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في ا ل ج ن ة خير مما تطلع عليه الشمس أ و تغرب ها اقول عرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرف قدر هذه الدنيا فقال لان أ ق و ل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه الا الله والله أ ك ب ر أ ح ب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إ ن في ا ل ج ن ة سوقا ي أ ت و ن ه ا كل ج م ع ة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إ ل ى أ ه ل ي ه م وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن ه ا س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة ا ل ج ن ة يقول الرب جل وعلا ومن دونهما جنتان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان مدهان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان ل ض ا خ ت ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما ف ا ك ه ة ونخل ورمان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 ش ر ك ب الهدى ن م م ي ن شركه دعويه غير ر ب ك م ح ي ك ذات ب ن م ك ئ ي ن على رفرف مضمون ع اجتماعي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م ثم إ ذ ا دخلوا ا ل ج ن ة أ خ ي في الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع اخي في الله إ ل ى دار النعيم دار ا ل ل ذ ة دار ا ل ب ه ج ة والحبور دار السرور ن س أ ل الله من فضله الجنه ة د ا لا يزول نعيمها ولا يتحول ن س أ ل الله من فضله ا ل ج ن ة إ ي وربي أ ك ث ر من سؤال ربكم ا ل ج ن ة يا عباد الله اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ينادي مناد إ ن لكم أ ن تحيوا فلا تموتوا أ ب د ا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تغرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا الله أكبر ن س أ ل الله من فضله ا ل ج ن ة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وان سالتم عن غلمانهم غلمان الذين يخدمونهم فان سالتم, وإن سألتم عن غلمانهم فولدان مخلدون كانهم لؤلؤ مكنون ثم إ ذ ا كان هذا الولدان الذين يخدمونهم فما بالكم بالزوجات يا اخواني في الله يا شباب ا ل إ س ل ا م بالله عليكم غضوا م ابصاركم عن تلك ا ل ص و ر ة ا ل م م و ه ة ا ل م ز و ق ة ا ل م ح م ر ة و ا ل م ص ف ر ة و ا ل م خ ض ر ة التي تبهركم في تلك ا ل ش ا ش ة أ و في تلك ا ل م ج ل ة غض أ ب ص ا ر ك م كما أ م ر ك م الكريم جل جلاله قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م حتى تحظوا بتلك الزوجات ا ل ح س ا ن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى و إ ن س أ ل ت م ع ن ر ا ي س ه م وازواجهم في ا ل ج ن ة فهن الكواعب ا ل أ ت ر ا ب التي جرى في أ ع ض ا ئ ه النماء الشباب ك أ ن الشمس تجري في محاسن وجهها اذا برزت و ك أ ن البرق ي ض ي ع من بين ثناياها إ ذ ا ابتسمت إ ذ ا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين يرى وجهه في صحن خدها, يرى وجهه في صحن خدها ويرى مخ س ا ق ه ا من وراء اللحم من حسنها وجمالها لو اطلعت على الدنيا, لو اطلعت على الدنيا لو اطلعت على الدنيا لملات ما بين السماء و ا ل أ ر ض ريحا نصيف ما على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما عليها ومع ذلك لا تزداد طول ا ل أ ح ق ا ب إ ل ا حسنا وجمالا م ب ر أ ة من الحيض والنفاس و م ط ه ر ة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر ا ل أ د ن ا س لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ثم اسمع إ ل ى وصف ربنا في ا ل ق ر آ ن العظيم يقول جل جلاله وعندهم قاصرات الطرفعين ك أ ن ه ن بيض مكنون ويقول جل جلاله حور عين, حور عين و امثال ا ل ل ؤ ل المكنون اللهم إ ن ا نسالك ا ل ج ن ة يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن اما إ ن س أ ل ت م عن أ د ن ى أ ه ل الجنه منزله فهاكم الخبر اليقين من سيد المرسلين م ب ي ن ا محمد صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعلم آ خ ر أ ه ل النار خروجا منها و آ خ ر أ ه ل ا ل ج ن ة دخولا ا ل ج ن ة رجل يخرج من النار ح ب و ا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل ا ل ج ن ة ف ي أ ت ي ه ا فيخيل إ ل ي ه أ ن ه ا م ل أ ى فيرجع فيقول يا رب ي وجدتها م ل أ ى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل ا ل ج ن ة ف ي أ ت ي ه ا فيخيل إ ل ي ه أ ن ه ا م ل أ ى فيرجع فيقول يا رب وجدتها م ل أ ى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل ا ل ج ن ة ف إ ن لك مثل الدنيا وعشره ة أ م ث ا ل ا أو إن لك م ث ل عشرة أ م ث ا ل ا ل د ن ي ا فيقول أ ت س خ ر و او تضحك بي و أ ن ت الملك قال ابن مسعود رضي الله عنه فلقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت ن و ا ج د ه فكان يقول صلى الله عليه وسلم ذلك أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة منزلا والحديث متفق عليه ثم يقول صلى الله عليه وسلم إ ن للمؤمن في ا ل ج ن ة لخيمه من لؤلؤه واحده م ج و ف ة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أ ه ل و ن يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا والحديث متفق عليه أ خ ي في الله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه ا ل أ ب ي ا ت ا ل ش ي ق ة يقول رحمه الله وما ذاك إ ل ا غ ي ر ة أ ن ينالها سوى كفوها والرب بالخلق أ ع ل م و إ ن حجبت عنا بكل ك ر ي ه ة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلمون فلله ما في حشوها من مسره واصناف لذات بها يتنعم ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفت الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابه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 ولله أ ف ر ا ح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا ولله أ ب ص ا ر ترى الله ج ه ر ة فلا الضيم ي غ ش ا ه ولا هي تسامه فيا ن ظ ر ة أ ه د ت إ ل ى الوجه ن ظ ر ة أ م ن بعدها ي س ل المحب المتيم ولله كم من خيره إ ن تبسمت أ ض ا ء لها نور من الفجر أ ع ظ م فيا ل ذ ة ا ل أ ب ص ا ر إ ن هي أ ق ب ل ت ويا ل ذ ة ا ل أ س م ا ع حين ت ك ل م و ي ا خ ج ل ة الغصن الرطيب ا ذ ن ث ن ت ويا خ ج ل ة الفجرين حين ت ب س م ف إ ن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إ ل ا وصلها لك م ر غ م ي ر ا غ إ ذ ا أ ب د ت له حسن وجهها يلذ به قبل الوصال وينعم تفكه فيها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم عناقيد من كرم و ت ف ا ح ج ن ة ورمان أ غ ص ا ن به القلب مغرم هذا الجمال يا أ خ والله ن و ا هذا الجمال ن س أ ل الله من فضله الجمال نعم ي س ا ك ي ن بعض الناس إ ذ ا ر أ ى تلك ا ل م ز و ق ة أ و ا ل م م و ه ة المحمره و ا ل م خ ن ظ ر ة طار قلبه ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة أ خ ي في الله أ خ ي في الله غض بصرك غض بصرك عما حرم الله لتنال ما يرضيك في دار ا ل ك ر ا م ة أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ خ ي في الله اسمع إ ل ى هذا الوصف لابن القيم رحمه الله ومن أ ي ن أ خ ذ هذا الوصف رحمه الله أ خ ذ ه من معاني ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ر ح م ة الله تعالى ع ل ي ه فهو يصف لك ذلك الوصف الذي تشتاق له القلوب و ا ل أ س م ا ع قبل أ ن ترى تلك ا ل أ ش م ح ن س أ ل الله من فضله ا ل ج ن ة يقول رحمه الله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 ورمان اغصان به القلب مغرم وللورد ما قد أ ل ب س ت ه خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والفم تقاسم منها الحسن في جمع واحد فيا عجبا من واحد يتقسم لها فرق شتى من الحسن أ ج م ع ت بجملتها ان السلو محرم تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق ب ا ل ت س ل ي ح لا يتلعثم إ ذ ا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أ ع ق ا ب ه الجيش يهزم فيا خاطب الحسناء إ ن كنت راغبا فهذا زمان المغر فهو المقدم ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أ ن ه ليس يغرم ليس ذكر ب القيم رحمه الله في هذين البيتين الاخيرين و ك أ ن ه يرى ا ل آ ن بعض الناس وهو ينظر إ ل ى تلك القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة ينتقل من م غ ن ي ة إ ل ى م غ ن ي ة ومن م م ث ل ة إ ل ى م م ث ل ة ومن ع ا ه ر ة إ ل ى فاجره ن س أ ل الله العفو والعافيه ة فيقول ر ح م الله وكن مبغضاً وكن للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم ثم يقول رحمه ي الله وصم يومك ا ل أ د ن ى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس ص و م و أ ق د م ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدمه و إ ن ضاقت الدنيا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 نعود إ ل ى أ و ط ا ن ن ا ونسلم وقد زعموا ان الغريب إ ذ ا ن أ ى وشطت به أ و ط ا ن ه فهو مغرم فاي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فيما تحكموا وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أ س ل ف التجار فيه و أ س ل م وحيا على يوم المزيد الذي به ز ي ا ر ة رب العرش فاليوم موسم و ح ي ا على واد ٍ هنالك أ ف ي ح وتربته من أ ذ خ ر المسك أ ع ظ م منابر من نور هناك وفضه ومن خالص العقيان لا يتقصم وكثمان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أ ص ح ا ب المنابر يعلمه فبينهم فبينهم في عيشهم وسرورهم و أ ر ز ا ق ه م تجرى عليهم وتقسم اذا هم ب ل و ر ص ا ط ع اشرقت له ب أ ق ط ا ر ه ا الجنات لا يتوظم و ا تجلى لهم رب السماوات جره فيضحك فوق العرش ثم يكلمه سلام عليكم يسمعون جميعهم باذانهم تسليما إ ذ يسلم يقول سنوني ما ا ش ت غ ي ت م فكل ما تريدون عندي إ ن ن ي أ ن ا أ ر ح م فقالوا جميعا نحن ن س أ ل ك الرضا ف أ ن ت الذي تؤتي الجميل وترحم فيابائعا هذا ف ي ا ب ا ئ ع هذا ببخس معجم ك أ ن ك لا تدري ب ل ا سوف تعلم ف إ ن كنت لا تدري فتلك م ص ي ب ة و إ ن كنت تدري ف ا ل م ص ي ب ة أ ع ظ م إ خ و ا ن ي في الله إ ن ه ا س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة إ ن ه ا ا ل ج ن ة يا أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفوتني أ ن أ ذ ك ر أ خ و ا ت ي في الله أ ن المؤمن ة إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة أ ن ه ا تكن و أ ف ض ل من الحور العيد فيا امه الله الله الله شمري عن س ا ع د الجد والاجتهاد في ط ا ع ة الله عز وجل ويا امه الله بلغي اخواتك اللواتي يجلسن في المجالس بلغيهن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كوني من الذين يمدحهم الله جل وعلا ومن أ ح س ن قولا ممن دعا ا م الله بلغي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آ ي ة يا أ م ة الله إ ذ ا جلست في تلك المجالس بلغي اخواتك في الله وحذريهن من ا ل غ ف ل ة و ا ل إ ع ر ا ض وذكريهم بالنار وذكريهم ب ا ل ج ن ة وذكريهم بالموت لعل الله سبحانه وتعالى ان يهدي على يديك أ خ و ا ت ك فتحزين و على ا ل أ ج ر العظيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذل ا على الخير كفاعله ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله ل أ ن ي خ د ي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اخواني في الله و أ خ و ا ت ي في الله إ ن س أ ل ت م عن س ع ة تلك ا ل ج ن ة فقد بينها ربنا جل وعلا في ا ل ق ر آ ن فقال قولا كريما ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ م ا إ ن س أ ل ت م عن عدد أ ب و ا ب ا ل ج ن ة فهي ث م ا ن ي ة كما بين ذلك من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ن س أ ل ت م عن س ع ة تلك ا ل أ ب و ا ب فبين ا ل م ص ر ع ي ن م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن من ا ل أ ع و ا م و ل ي أ ت ي ن عليه يوم وهو ك ض ي ظ من الزحام وفي الحديث المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم إ ن بين ا ل م ص ر ع ي ن كما بين م ك ة وهجر أ و كما بين م ك ة وبصرى اللهم صل على محمد أ م ا إ ن س أ ل ت م عن سقف ا ل ج ن ة فهو عرش الرحمن كما بين ذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا س أ ل ت م الله ف ا س أ ل و ه الفردوس ف إ ن ه أ ع ل ى ا ل ج ن ة و أ و س ط ا ل ج ن ة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة أ م ا إ ن س أ ل ت م عن بناء الجنه, عن بناء الجنة وملاطها, وملاطها وحصباؤها وترابها فقد قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه قلنا يا رسول الله حدثنا عن ا ل ج ن ة ما بناؤها الله أ ك ب ر قال صلى الله عليه وسلم ل ب ن ة ذهب و ل ب ن ة فضه وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخل لا ينعم ولا ي ب أ س ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ن س أ ل الله من فضله ا ل ج ن ة أ م ا إ ن س أ ل ت م عن أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة فقد بينها الكريم في محكم البيان فقال فيها أ ن ه ا ر غير اس و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر ا ل ل ذ ة للشاربين و أ ن ذ ا ر من عسل مصفى أ م ا ان س أ ل ت م عن طعامهم في ا ل ج ن ة فقد قال الرب جل وعلا ولهم فيها من كل الثمرات وقال جل جلاله و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون أ م ا إ ن س أ ل ت م عن تلك الاواني التي ي أ ك ل و ن بها ويشربون فقد بينها الكريم في ا ل ق ر آ ن فقال جل جلاله يطاف عليهم ويطاف عليهم باليه من ف ض ة واكواب أ ك و ب و أ كانت قواريرا ق و ا ر ي ر من ف ض ة قدروها تقديرا ويقول جل وعلا ويطاف عليهم بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب وفيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذذ وتلذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون إ ن ه ا س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة لشجره ا يسير الراكب الجواب المضمر السريع م ئ ة س ن ة ما يقطعها الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله ويبين ربنا جل وعلا تلك الغرف في محكم البيان فيقول لهم غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر أ م ا إ ن س أ ل ت م عن سماع أ ه ل ا ل ج ن ة فهم يسمعون فيها غناء أ ز و ا ج ه م من الحور ا ل ع ي ن و أ ع ل ى منه سماع أ ص و ا ت ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين و أ ع ل ى منهما خطاب رب العالمين خطاب ا ا رب ل ل ع م يروى ن يقول ي في الحديث الصحيح ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا يريد أ ن ينجزكم ه فيقولون ما هو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 فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ن قد رضينا فارض عنا فيقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ي لو لم أ ر ض عنكم لم أ س ك ن ك م جنتي هذا يوم المزيد فاسالوني فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ر ن وجهك ننظر إ ل ي ه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أ ن الله تعالى قضى ان لا يحترقوا لاحترقوا لا ولا يبقى في ذلك المجلس أ ح د إ ل ا حاضره ربه تعالى م ح ا ض ر ة حتى إ ن ه ليقول يا فلان ي يا فلان اتذكر فلان أ يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب أ ل م تغفرني فيقول بلى بمغفرتي بلغتك من, بلغتك من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 اللهم يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن اللهم متعنا بالنظر إ ل ى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء مضره ولا ف ت ن ة م ض ل ة اللهم زينا ن ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن واجعلنا هداه المهتدين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اللهم اجمعنا في ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض و و اللهم د ي ن و و ا د والدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسلمين الأحياء ن م والأموات يا ر حي م م ا ا ل ر ح ن اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم لا تفرق جمعنا هذا إ ل يا يا اللهم بذنبٍ وتجارةٍ تبور و م ا صالحٍ يا يا مقبول ل ل غفور عزيز اصلح ه هداةً مهتدين د وسدِّد قلوبنا ألسنتنا واجعلنا ظالين ولا مظلين اللهم أ غير ن ائمتنا وأصلح أ و و ل ا ة أ م و ر ن ا وقاداتنا اللهم أ ص ل ح و ل ا ة أ م و ر المسلمين أ ج م ع ي ن في مسارق ا ل أ ر ض ومغاربها اللهم إ ن ا نتوسل اليك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلى يا قوي يا علي يا عظيم اللهم عليك ب أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م و أ ع د ا ء المسلمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك ب انصر ل ل ي ي ه و د ا ا غ ص ب اللهم ا ن عليهم اخواننا الفلسطيني ي ن اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا الفلسطينيين اللهم انصرهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم مكن لهم في ا ل أ ر ض اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في الشيشان اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك ب أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م و أ ع د ا ء المسلمين اللهم من أ ر ا د ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء من القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي ا ل ل ه ونعم ب ل و ك ي ل على ا ل ل ه ت و ك ل ن ا ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ن ا ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ن ا ر ب ن ا لا ت ج ع ل ن ا ف ت ن ة ل ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ن ج ن ا ب ل ت م ب ع ي ن ومن ا ا ل ك ف ر ي ا ل ل ه م آ ت ن ا في ا ل د ن ي ا حسنة و ف ي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وعن التابعين ومن تبعهم و باحسان وفي الى يوم ا ل ح ي ا ت إ د ا ر ة مساجد م ح ا ف ظ ة الجهراء المكتب الثقافي هاتف رقم اربعه خمسه ثمانيه تسعه ثمانيه اثنين سبعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته